وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ إن إِلَّا رِضْوَانَ اللَّهِ نَحْنُ نُؤْمِنُ